بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خاد المشيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله الموالات المحومة غير الكفية تتضمن ما يلي أولا محبة الكفار واتخاذهم أصدقاء قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إدراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن بواء منكم ومما تعبدون من دون الله من دون الله كفونا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إدراهم لأبيه لا لك وما أملك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والواجب على المسلم بغض جميع الكفاء والبعد عنهم وهذا مجمع عليه بين المسلمين ثانيا التشبه بهم فيما هو خاص بهم مما يتميز به الكفاء عن المسلمين فيحوم على المسلم أن يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من عبادات أو عادات أو تقاليد كهيئات اللباس أو الأكل والشوب ونحو ذلك قال تعالى ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ثالثا توقهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وعياد ونحوهما بين المسلمين أو توقهم يظهرون المعاصي بين المسلمين رابعا توقهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين خامسا اتخاذهم بطانة فلا يجوز المسلم أن يجعل الكافر بطانة له بأن يطيعه على بواطن أموره ويستشيره في أموره الخاصة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون سادسا أن يسكن مع الكافر في مسكن واحد ولو كان قويبا له أو زميلا له كما لا يجوز له أن يسكن معه من أجل مصلحة دنيوية كأن يريد أن يتعلم منه لغته أو لتجاوة أو لغير ذلك كما لا يجوز أن يزوه في منزله لمجود إيناسه أو لاستئناس به أو للعب ونحو ذلك كما لا يجوز طلب زيارته للمسلم من أجل ذلك لأن هذا من الموالاة لهم سابعا تهنئتهم بأعيادهم الدينية كعيد لكوسمس ونحو ذلك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على مبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الموالاه تكلمنا عنها في الدرس السابق عن حكم الموالاه وأن الولاء والبراء من أوثق أورا الإيمان وأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق أورا الإيمان فلذلك المؤلف نبه على هذه المسألة وبدأ بالكلام عن الموالات المحرمة لكنها غير كفرية لا تدخل في الكفر ثم بعدها سيتكلم عن الموالات المحرمة التي تصل بالإنسان إلى الكفر فبدأ بالموالاه التي لا تصل إلى الكفر لكن لا تجوج فيها شيء من الموالات للكفار منها اتخاذهم أصدقاء ومحبتهم يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله هنا الذي قاله إبراهيم وهو البراء من الكفار كما تبرأ من أبيه أيضا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وهذا هو الواجب أن المسلم يتبرأ من الكافر لا يحبه العكس يعني يجب أن يبغضه يجب أن يبغضه وذلك الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الأخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم وأبنائهم وأخوانهم ما يجوز محبة الكافر لا تجوز لأنه اصلا هو الله لا يحبه سبحانه. هو يسب الله سبحانه وتعالى يعني كان النصارى هم كما يقال أحسن الكفار ومع هذا يقول الله تبارك يشتمني ابن آدم وليس له ذا قال كيف يشتمك انت رب العالم قال يقول إن لي ولد فالنصارى اللي هم أحسن الكفار يشتمون الله فكيف نحبهم ما يصلح هذا أبدا فلا ب... والحب والبغض هي عمل قلبي لا... لا يعني الحب والبغض أن نظلمهم وياك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أهينوهم ولا تظلموهم فانهم سبوا الله مسبا ما, ما سبها ايا احد من العالمين لقد قالوا ان الله ولد إن الله ولدا فالقصد ان محبه الكفار لا تدوز وهنا نفرق بين المحبه العقديه والمحبه الفطريه محبه العقديه والمحبه المحبه الفطريه لا يؤاخذ الله بها ومحبة الشهوانيه وغير لكننا نتكلم عن المحبة الدينية المحبة الدينية أما إذا كانت محبة غير دينية فهذه يتصامح فيها كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال أهل العلم في تفسير هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته لا تهدي من أحببت وهدايته وهو عمه ابو طالب وكان يتمنى ان يهتدي او يكون معناه انك لا تهدي من احببت اي احببته لنفسه انك تهدي من تحب انك لا تهدي من تحبه وهذه المحبه محبه الولد للوالد وال والوالد للولد والصديق لصديقه والزوج لزوجته هذه المحبه إما أن تكون فطرياً، أو أن تكون شهوانية، كما قال الله تبارك وتعالى زينا الناس حب الشهوات، من النساء والبنين والقراطي المقدّر تصور واحد زوجته يهودية، او زوجته عصرانية ما يحبها، معقول؟ حقة متزوجها، ما تزوجها لأن يحبها، لكن ما يحبها المحبة الدينية، يحبها المحبة الشهوانية، وكأرجل مسلم أبوه كافر يحبه، لأنه أبوه. لكن لا يحبه المحبة الدينية يحبه محبة العاطفة بين الابن وأبيه أو العكس يكون الابن كافرا الأب يحبه هذه المحبة الفطرية لكن لا يحبه المحبة الدينية فإذا فرغنا بين المحبة الدينية وغيرها ارتحنا في هذه المسألة فقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله من الآخر يوادونا من حد الله ورسوله أي المحبة الدينية وهنا مقصود المؤلف وهنا قول ابراهيم عليه السلام والسلام وأصحابه لي إن براء منكم ما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم البغضاء أبد حتى تؤمنوا بالله وحده هذا المحبة الدينية والبغضاء الدينية حب البغض في الله وذاك قال من أحب في الله وأبغض في الله هذا هو الولاء والبراء طيب الثاني التشبه بهم التشبه بالكفار كذلك محرم تشبه بهم بلباسهم بقصات شعورهم بوضع الوشم الان صاروا يقلدونهم فيه اي شيء, أو مو أي شيء كثير من الاشياء تاتي من الكفار يقلدها الناس ومن اغرب ما رايت اني قلت اكثر مره اعيدها لا باس لانه لا احد مستغرب منها هذه البنظرات هذه انا ما نقتنع فيها نهائي يعني في السابق البنظرون في صبغ في شيء كيف يقطونه ما يلبس عيب الآن يشتري مشقق يشتري مشقق والبنات كذلك تشتري مشقق مشقق مشقق مو يعني مرتب لا مشقق مثل من تحت والنفوض يلبسون اكشخهم فيه تقول هذا اللباس موضة من جاءت هذا الموضة من جاءت الكفر فهنا هذا واضح ان تقليد الكفار واضح جدا قصة الشعر لون الشعر كذا أما إذا كانت ليست تقليداً او صارت من لباس المسلمين مثل الآن لباس البنطال يعني البنطال في الأصل ليس من لباس المسلمين لكن الآن أكثر من نصف بلاد المسلمين تلبس البنطال يعني المغرب العربي، مصر، السودان، الشام طيب تلبس البنطال عادي ولا في عندهم شيء أبداً طيب فالآن لا يقال أن هذا من لباس المشركين خاص صار من لباس المسلمين صار من لباس المسلمين يتسامح هذا يتسامح فيه لماذا؟ أنه خاص صار من لباس المسلمين لكن شيء من خصائصهم شيء لا يعرف إلا لهم شيء لا يعرف إلا لهم هذا الذي يكون فيه التشبه بالكفار فالآن قال تركهم يظهرون شعائر دينهم من عياد وغيرها وبناء الكنائس عفوا شعائر الدين بشكل عام اظهارها كذلك لا يسمح لهم بذلك اظهار هذه الشعائر الدينية في بلاد المسلمين مش بيوتهم كيفهم لكن لا يظهرونها بالعلن لا يظهرونها بالعلن كذلك معاصيهم بشكل عام ما يظهرونها بالعلن تركم يبنون الكنائس او المعابد بلاد للمسلمين بلاد المسلمين تنقسم الى قسمين بلاد المسلمين تنقسم الى قسمين قسم اللي هي جزيره العرب تسمى بيضه الاسلام هذه لا يجوز بناء فيها كنائس ابدا نهائيا ولا إبقائها لو كانت حتى لو كانت مبنيه من قبل لا يجوز لان هذه بيضه الاسلام و ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان ايش تقول قال اخرجنا اليهود النصارى من جزيره العرب خلاص فهؤلاء لا يجوز ان تبنى لهم كنائس في جزيره العرب وزيرة العرب هي شبه الجزيرة العربية باختصار شبه الجزيرة العربية هي جزيرة العرب. أما في غير جزيرة العرب من بلاد الإسلام كالمغرب العربي، مصر، الشام، السودان هذه خارج جزيرة العرب. هذه خارج جزيرة العرب. فهذه لا يجوز بناء كنائس جديدة في بلاد الإسلام، لكن الكنائس القديمة تبقى لا تهدم. وما هدمه المسلمون يعني اعتداءا تعاد. لكن لا يسمح لهم ببناء كنائس جديدة ولا برفع الكنائس على المساجد ولا غير ذلك لكن عندهم كنائس تبقى كما هي لكن لا تبنى جديدة في بلاد الاسلام التي يحكمها الاسلام كذلك قال اتخاذهم بطانة نعم لا يجوز أن يتخذوا بطانة كما قال الله تبارك وتعالى ايها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم قبالا وقد قد بقدر البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر والله سبحانه يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وهذول هو نقول أحسن الكفار يهود النصارى أهل الكتاب أحسن الكفار ومع هذا لا يجعل أن يتخذوا بطانع وقد دخل ابن أبو موسى الاشعري على معاذ أو العكس دخل أبو مسعود على أبو موسى الأشعري وكان عنده كاتب نصراني وزير نصراني يعني, يعني قال لا حتى تزيله من عمله هذا من الموالات يقول هذا من الموالات لا تتخذه بطانه ولا يعني هذا اننا لا يعملون لا يعملون لك لا يتخذون بطان لا يمسكون مناصب لماذا ولاهم ليس للإسلام ولاؤهم ليس للإسلام طيب والله سبحانه وتعالى يقول وليجعل يجعل الله للكافع المؤمنين سبيلا وكونهم رؤساء دول او وزراء أو هذا من السبيل على المؤمنين لهم نعم أستاذ أن يسكن مع الكافر مسكن واحد ولو كان قريبا او زميل له هذه والله فيها نظر يعني هذه فيها من الموالاه خاصة إذا كان الإنسان مثلا يسكن معه لكن ما في اللي هي المودة القلبية وكذا واحتاج إلى أن يسكن معه ولا فيها نظر هذه هل تعتبر من او لا الله اعلم الا انه يعني يترتب على ذلك كونه يسكن معه مثلا يظهر الصليب يعلق الصليب مثلا عنده في غرفته مثلا اذا كان في غرفه واحده مثلا يصلب مثلا قد يسب الله امامه عندما يقول عيسى ابن الله مثلا طيب او غير ذلك من الامور المترتبه على هذا إن نعم اذا على ما يترتب عليها فنعم الا الأصل الجواز فيه هذا والله أعلم كذلك زيارته الزيار الأصل فيها كل الدعوة الله تبارك وتعالى هذا الأصل أما زيارته محبة فيه وكذا وناسه وجلسه معه كذا فيه نوع من المحبة القلبية له أما إذا كان بقصد إيناسه لقبول هذا الدين أو كذا ودعوته إلى الله تبارك وتعالى فلا بأسه بذلك تهنئتهم بعيادهم الدينية لا يجوز لأنه لما تهنيه بعيد الدين كانك تقول لدينك صح كانك تقول لدينك صح لكن تهنيه بغير العيادة الدينية لا بأس جاءه ولد تقول جعل الله من ذرية صالحة مثلا آآ آآ رزق بعمل تهنيه بذلك تزوج تهنيه بالزواج رقية في عمله تهنيه بهذه الترقيه اشترى بيتا تأنه بشراء البيت ما في بس أمور الدنيا ما في بس أبد تهنئه بها وتبارك له ما في أي مانع لكن أمور الدين كأنك توافقه كأنك تقول ل... تقول ل... دينك صح لما تبارك له في دينه كأنك تقول ل... دينك صح والأصل عندنا دينهم ليس بصح فإذا كنا لا يهنؤون في المناسبات الدينية لكن يهنؤون في المناسبات الدنيوية نعم الأمور التي تجب للكفار وغير الحوبيين على المسلمين فمن أهمها حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام وحماية المستأمن إذا خرج من بلاد المسلمين حتى يصل إلى بلد يأمن فيها قال تعالى وإن أحد من المشركين استجاك فأجوه حتى يسمع كلام الله ثم أبلقه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون العدل عند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضا عند وجودهم تحت حكم المسلمين قال تعالى ولا منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون دعوتهم دعوتهم الى الاسلام فان دعوه الكفار فوض كفاية على المسلمين فرض كفايه فرض كفايه فإن دعوة الكفار فوض كفاية, كفاية على المسلمين صح؟ فإن دعوة الكفار فوض كفاية على المسلمين يحوم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يحوم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما فقد روى عن عبد الله بن عمو من العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يوح رائحة الجنة وأن رائحها توجد من مسيرة أربعين عاما يحوم على المسلم أن يغش أحدا من الكفار غير الحربيين في البيع والشراء أو أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير حق يحوم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحوضيين بل ينبغي له أن يلين القول لهم وأن يخاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق مما ليس فيه إظهار للمودة بلا تذلل لهم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه يشوع للمسلم أن يعد السلام على الكافر فإذا سلم على المسلم بقول السلام عليكم سلام عليكم أعد عليه بقوله وعليكم فقط لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هويرة رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وع مسلم ويجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر فيناديه بكنيته ويسأله عن حاله وحال أولاده ويبدأ ويبدأه بالتحية كأهلا ونحوها نعم. كما ذكرناه ما, ما لا يجوز أن يكون لهم ذكر المؤلف هنا ما, ما هو من حقهم طالما أنهم يعيشون في بلاد الإسلام لهم حقوق الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام لهم حقوق من هذه الحقوق اولا حماية أهل الدمة طالما أنهم في بلادنا دخلوا بلادنا بامن فيجب أن يكونوا آمنين سواء كان معاهدا أو كان دميا أو كان مستامنا فهذا يجب أن يعطى حقه من الأمان كما قال الله تبارك وتعالى: ان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى لو كان حربيا إذا استجار خلاص يجار حتى نبلغه مأمنة العدل عند الحكم فيهم بينهم يعني إذا تقاضى إلينا مسلم وكافر نحكم بالعدل سواء كان مع الكافر أو مع المسلم لا يجوز محابات المسلم لكونه مسلما ونظلم الكافر لأنه كافر هذا لا يجوز بل يجب العدل مع الكفار هو كافر نعم لكن إقامة العدل شيء آخر ولا يجرمنكم شناءن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فلا بد من العدل حتى مع الكفار يجب الإنسان أن يتق الله تبارك وتعالى ويعدل في الحكم كذلك دعوته من الإسلام هذا من حقهم علينا أن ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى لا يمكن أبداً ولا يجوز أن يعيش الكافر عشر سنوات أو عشرين سنة أو أقل أو أكثر في بلاد الإسلام ولا أحد دعاه للإسلام يوماً ما هذا تقصير من المسلمين بل يجب على المسلمين أن يقوم بواجبهم يعني سأل أحدهم يقول لي عند راى خادما قال كم سنة صار في البيت قال عشر سنوات قال الإسلام قال ما حد كلمني على الإسلام ما حد بل أنا أعرف شخصا قلت له مرة عندك الخدم ما اسمو قال لا إن شاء الله ما يسلمون إذا سلموا تعنفوا قال كذي يقول يقول إذا سلموا بات بطلع وبيفلوس وبزكاة لا خلي, خلي, كافر خلي كافر حتى ما ي... ما ودى أن يسلم بل, بل بلغ بأحدهم أنه لما أسلم طرده من العمل يقول المسلم بعد الدين بصلي الجمعة بصلي لي فاضي لا ما نبي مسلم والعياذ بالله هذا من اثر الحياه الدنيا والعياذ بالله كذلك يحرم اكراههم على الإسلام لا يجوز اكراههم على الإسلام لا يكراه في الدين يبقى على دينه أمن أم نجبره على يدخل في السلام هذا له لا يجوز ينصح يذكر يدعى نعم لكن يجبر لا قد ذكروا أن عمر بن عبد العزيز في زمنه لما فتحوا بلاد الروم في قبرص وكذا في زمن بن عبد العزيز أتوا برجل مرتد فأرسلوه إلى بن عبد العزيز فقاله لماذا تركت الدين بعد أن دخلت فيه قال دخلت فيه رغما عني قال كيف قال هددني بالقتل القتل رفع علي السيف قال تسلم أو أقتلك فقلت له أسلم وأنا لا أريد الإسلام قال لك ذلك لك لا, لا يجوز اجبارهم على الدخول في دين الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين هذا الاصل نعم كذلك يحرم على المسلم ان يعتدي الى احد منهم بضرب او قتل او غير هذا من الظلم ايضا هذا من الظلم الا الحرب، الحرب اصلا معلن الحرب عليك الكافر الحربي معلن الحرب عليك هذا يختلف لكن نتكلم عن المستأمن المعاهد الذمي هذا لا يجوز قتله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا أو معاهدا فأنا حججه يوم القيامة في رواية لم يرح رائحة الجنة وإن رائحة الجنة على مسيره أربعين سنة فالقض أنه لا يجوز إذاؤهم في أنفسهم ولا أموالهم ولا في دينهم يتركون على ما هم عليه لكن ينصحون ويذكرون بالله هذا موضوع آخر كذلك لا يجوز غشهم بحكم ان يهودي ولا نصران لا يجوز غشه يوسف عيسى والسلام لما راى الملك وهو كافر الملك قال اني رأيت وقال الملك او الرجل الذي دخل على يوسف وقال الذي نجا منهم والذكر الذكر بعده امه انا ابيكم بتاويل فارس يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سيمان ياكلون سبع انعجاف وسبع سنبلات خذوا الخرايابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين نصح لهم وإذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تنصح فلينصح وقال المستشار مؤتمن فهذه امانه اذا تنصحك الكافر يجب عليك ان تنصح له ولو كان كافرا يعني ما يجوز مثلا يجيك كافر يقول وين مثلا أبي يروح الصبيخات وين الصبيخات توصف تصوب وين يصيب يقول لك كافر يا مولاي ما يجوز ما يجوز فهذا من الظلم هذا من الظلم والتعدي فالقض ان لا يغشون ما يغش على ابن كافر هذا لا يجوز المسلم لا يغش طيب يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين الحرب قلنا معلن الحرب عليك هذا هذا هو يبيك هذا يجوز قتله اصلا طيب اللي بينك وبين الحرب لكن هذا تكلم عن اللي ما بينك وبين الحرب طيب بل يلين لهم القول يخاطبهم بأخلاق المسلمين والهؤلاء كيف يختارون الإسلام إلا إذا عرفوا أخلاق المسلمين وفيها من السماحة وحسن الخلق و دماثة وغير ذلك من الأمور فلا يجوز الإساءة لهم بالكلام أو التغليظ لهم بالنظر أو ما شاء لكن كل هذا لا يجوز فبالعكس يحسن إليهم ويعملوا معاملة صالحة طيب أما رد السلام على الكافر إذا سلم عليك الكافر تقول وعليكم لأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يعني الموت عليك فقالت عائشه وعليكم السلام واللعنه فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي قال وعليكم انتهى الامر اما اذا سلم تسليما واضحا قال السلام عليكم تقولوا عليكم السلام ما في بس لكن لا تقول له ورحمه الله لا تقول له ورحمه الله وإنما تقول وعليكم السلام الرحمه لا تدعو عليهم بالرحمه حتى يؤمنوا لكن تقولوا عليكم السلام اذا سلم سلاما واضحا وكان كان اليهود ياتون للنبي يتعاطسون عنده يعني ما في عطس يعطس غصب علشان الرسول يقول لي يرحمك الله يذرون رسول فكان يتع... ما كان يقول لهم يرحمكم الله كان يقول لهم يهديكم الله يهديكم الله فاذا يجوز لك ان تدعو له بالهدايه ما في باس تدعو لكافر بالهدايه جارك او قريبك او زميل عمل تدعو له بالهداية ما في مانع او زوجتك اذا كان كافرا تدعو له بالهداية اما هنا قال لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليك لا هنا لا يجوز ان يبدأ الكافر بالسلام عليه أدلوا عليه وليس عليك لا يجوز ان يبدأ الكافر بالسلام عليه اللي هي ثمانية فقط شفتوها ها؟ هي تعدل نعم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لأن السلام اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام فمن اسماء الله وهو يسب الله أصلا ويقول لله ولد ولا تقول له السلام عليكم حتى لو كان مسؤول عمل حتى لو كان مديرك حتى لو كان جارك حتى لو كان قريبك ما تقول السلام عليكم كل صباح صباحك الله بالخير كيف حالك اهلا وسهلا مرحبا لكن ما تقول السلام عليكم تبدا بتحيه غير السلام تبدا بتحيه غير السلام حتى لو قال قال ليش ما تسلم علي قلت لك قلت لك مرحبا اهلا وسهلا ايش تبغى قال لا قل لي السلام عليكم لا ما اقول لك السلام عليكم انت تكفر بالسلام انت تسب الله سبحانه كيف اقول لك السلام عليكم قال انا اقول لك السلام عليكم كيفك انت تقول لي ما تبي لا تقول مثل لو جاءك يهودي قال ليش ما تزوجني بنتك قال ما يجوز زوجك انا زوجك بنتي طيب انا اباح الله لي بنتك لكن ما اباح لك بنتي هذا دين ما في لعب واضح فالقصد لا تتنازل عن الدين بحجتنا والله هم يسلمون علينا مثل واحد يجي يقول اذن هم يقدرون ان ابن مساعد هناك ليش ما تؤذنون بمكنايس هنا هذا دين مو مزاجيه يعني هو أدن لنا بالزنا نأدن له بالزنا؟ أدن لنا بإقامة سعيد نأدن له بإقامة خمارات؟ غير صحيح هذا الكلام ف... لا ليست كل شيء بالمقابل نعم تضع ما يباح او يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكافر اولا يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على المسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ويقض في الهجاء وغواه البخاوي ثانياً يستحب للمسلم الإحسان للمحتاج من الكفار كالصدقة على الفقير المعوذ منهم وكإسعاف ك على الفقير المعوز منهم وكإسعاف مايضهم لعموم قوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين ثالثا يجوز بيعهم بالهدية ونحوها لتغيبهم في الإسلام أو في حال دعوتهم أو لكف شوهم عن المسلمين أو مكافأة لهم على مسالمتهم للمسلمين وعدم اعتداءهم عليهم ليستمروا على ذلك أو لما يشبه هذه من أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح الشوعية قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وابعا يستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على المسلم كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفا على الكافر خامسا يجوز إجابة دعوته للمصلحة الشوعية كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي ويجوز الأكل العوض معهم من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا أو جليسا أو أكيلا طيب قال ما يباح ويستحب للمسلم أن يتعامل به مع الكافر قال يجوز استعمالهم واستعجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية لأننا قلنا الولايه لا تجوز ولن يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا أما يكون عامل موظف سائق هذا لا بأس بذلك كما استأجر النبي عبد الله بن أريقض وكانت مسألة خطيرة جدا يعني لو علم عليهم لكن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان ممكن يخبر الكفار عنهم ويقتلونهم لكن مع هذا أمين لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ذلك يستعب للمسلم للمحتاج منهم صدقة في كل كبد الرطة أجر فالكافر في أجر عندما تصدق عليه يهودي مجوسي هندوسي اللي كل في أجر لكن الزكاة اختلف فيها أهل العلم هل يجب أن يعطوا من الزكاة أو لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين وترد على الفقراء من فقراء المسلمين وطالما أن الزكاة يدفعها أغنياء المسلمين إذن يأخذ فقراء المسلمين هذا هو الأصل أن الزكاة لا يستحقها إلا المسلم فخلاف هذا المساله الجمهور على أنه لا يجوز ان تدفع الزكاة إلا للمسلم. الحنابلة عندهم يجوز أن يعطى الزكاة الكافر المؤلف قلبه في تأليف القلب يجوز إعطاء الكافر من الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ذهيبة من اليمن واختلوا قالوا الزكاة بعضهم قال لا هذه من عموم الأموال متنفلة فمن قال إنها من الزكاة أعطى من هذه النبي صلى الله عليه وسلم للكفار وإن كانت من الزكاة وإن كانت من غير الزكاة فيبقى الأصل وهذا احوط لا يعطى الكافر من الزكاة لا يعطى الكافر من الزكاة وإنما يعطى من الصدقات العامة نعم قال يجوز برهم بالهديه الله تبارك يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فالبر والإقساط والهدية وهذا كله جائز تهدي إلى طعام تهدي إلى هديه ما في باس إن شاء الله تعالى وتقبل هديته وكذلك لما جاءت قتيلة بنت عبد العزة أم اسماء بنت ابي بكر جاءتها بهدية فترددت في قبول هديتها فقالت إن أمي جاءتني راغمة تقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءتني بداية أخذ هديتها قال نعم بري امك بري أمكي وهي كانت كافرة قتيله قبل أن تسلم قتيله بنت عبد العزة يستحب إكرامه إذا جاءك ضيف كافر تكرمه وهذا من باب هذا حسن الخلق حسن التعامل وكذلك يجوز لك أن تنزل عليه ضيفا إذا نزلت ضيفا على كافر لا بأس دعاك إلى طعام إلى وليمة إلى كذا أو مبيت ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا أمنته وكذلك قال يجوز تعالى نعم في الأمور الدنيوية المباحة يجوز بيع والشراء منهم لا بأس بذلك نعم سادسا يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى منهم نعم بل مات صلى الله عليه وسلم وجرعهم وارفون عندي هود. نعم سابعا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند الأمني من ضارها على الدين والأولاد والنفس قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نعم يجوز المسلم الزواج جهودية ونصرانية فقط أما المجوسية الحندوسية البوذية وغيرها من الكفار لا يجوز وأما الكافر لا يجوز له إلا يجوز المسلمة لا يدوزها إلا مسلم أما المسلم فلهو ينتزوج أيضا من غير المسلمة نعم ثامنا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين وذلك بشوطين الاول الأول الى إلى الثاني الأمن من مكرهم وضارهم بحيث يكونوا جنودا موؤوسين عند المسلمين وتحت اشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضار على المسلمين نعم يعني هو الشرط هنا لاستعار بالكفار أن نأمن ضررهم علينا وفي الوقت ذاته أن نكون محتاجين اليهم إذا كان في حاجه وامنا وامنا الضرر منهم فلا باس ان شاء الله تعالى نعم وهذه كل حالة تدرس لوحدها نعم تاسعا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر اذا وثق به هذه واضحه ان شاء الله تعالى نعم عاشرا يجوز دفع الزكاه إلى المؤلفه قلوبهم من التت قال تعالى إنما الصزقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا خلاف بين الحنابلة والجمهور كما قلنا الجمهور لا يجوز مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه لا يجوز زكاة للكفار مطلقا الحنابلة هم الذين يقول إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم يعني من, من يرجى اسلامهم فيجوز نعم الحادي عشر يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها ويشرف عليها حتى بس كله تكن له المسلم ولا يجعل الله الكافر على المسلمين سبيلا لكن لا بس يشاركه إذا أمينه نعم وليس بالضرورة أن المسلم هو الذي بس المهم أهم شيء يكون حذرا نعم الثاني عشر يجوز قبول الهدية من الكافر إذا لم يكن فيها إذلان للمسلم ولا موالات منه للكافر فقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من أكثر من مشهرين نعم هذه واضحة قبول الهدية قلناها قبل قليل أنك تهدي لهم وتقبل هديتهم لا بس ثالث عشر يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية طبخ طعامه وغسل ثيابه لما في ذلك من إذلال نفسه لها إلا إذا احتاج إلا إذا احتاج لأنه لا يجد إلا هذا العمل فلا فأسف نعم الرابع عشر تجوز تهنيئتهم بمناسباتهم الدنيوية كحصول ربح أو ولادة ولد أو قدوم غائب ونحو ذلك إذا كان لمصلحته شائع نعم قلنا هذه الأشياء تجوز لكن الذي لا يجوز هو تهنيئتهم أمور الدينية أما الأمور الدنيوية طيب تهنئه بها نقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم هل عندك سؤال نعم كيف أيه؟ لا لا ايه ما خير ان